ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية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 رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشى ربه